و اذ فرقنا بكم البحرى يعني بنى أو او نعمتا ملقلوكن و اختمام اجبروا بحر جايك بكن قلت عالى بحر كرا دوازدري هل جماعتك شوان ريكك بوان شنكو دوازدى سبق بون دوازدى جماعتبون هل جماعتك ريك دولبج فانجيناكم بين خلاص كرم مش هلاوكن و اغرقنا ال ما فرعون وقوميه خندقون، وانتم تنظرون وشابتا انا شابه وليبو وقت فرعون خندقي، وقت موجود بحرية بلد بحرية كفت نسلكو البيبكت هاتنو مروفة فرعوني كتينة بن بحرية رخوة تعالى نعمة دخلت انت بيراوة كان جيت خودك وانه شاركتن وانترس انتنشهن بي well said it won't bit in your you said it pharaonic umru